Hesidetu nazar İsmail Husna, lidimyatı nafan Allahü Teala ومنها صلاة الله في مسلا من على المصطفى سج الوجود المكملة ومنها إذا حلّ مرأٍ ما أهمه تلاوة أسماء الإله إذا خلا فنسألك اللهم أمنا ورحمة وبالأمن يا رحمن لا تبقى وكن يا رحيم راحما ضعف قوتي ويا مالك كل نصيرا وموئلا ويا ربي يا قدوس كل منزها عن الشر سلما يا سلام مبدلا ويا مؤمن هب لي أمانا مسلما وسترا عميما يا مهيمن مسبلا أزل يا عزيز الذل عني فلم أزل بعزتك يا جبار مكفا مجملا وأصغر وضعد الكبر يا متكبر ويا خالق اجعل لي عن الخلق مغرلا ويا بارئ الأنفاس قد بدت بك سقما عني يا مصور زولا سألتك يا غفار غفرا وتوبة وبالقهر يا قهار خذما تحيلا وهب لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلي مسهلا وبالخير يا فتاع فافتح وبالهدى وبالعلم كلي يا عليم مفضلا ويا قَابِرُ إِقْبِرُ رُوحَ كُلِّ مُعَانِدٍ وَيَا بَاسِضُ النَّعْمَاءِ زِدْ لِي تَجَمُّلًا وَيَا خَافِ ظُخْفَ قَدْرَ كُلِّ مُعَارِضٍ وَيَا رَافِعُ إِرْفَعْنِي أَلَى رَغْمِ مَنْ تَلَى فِي عِزَّتِكَ قَدْرِي يَا مُعِزُّ معززا مُذِلُّ فَكُلِّ الظَّالِمِينَ مُذَلِّ سمعت دعائي يا سميع فكن إذا أصيرا بحالي راحما متقبلا إلهك من أشكو ظلامة معتد هو, هو العدل كم أردى ظلوما وجندلا لطيف بحالي راحم لشكيتي خبير بضعفي إن تضايقت حللا ولا زلت أهفو والحلم مستر وربي عظيم عفّ إن ريعت أمهلا غفور أتل واغفر ذلوبي وعثرتي شكور فوال الشكر قلب المغفلا فأعلم قامي يا علي فلم أزل بكبرك قدري يا كبير مجملا حفيظ لروحي لا يؤدك حفظها مقيت فكن للقوة يا رب مرسلا بما مك عسب يا حسيب فأحمني وأنت جليل كل قدري مجللا كريم العطاء ربي أجز العطية رقيب على الأعداءك في إذا كلا دعوت مجيبا أميرا متقبلا كثير العطايا واسع الجود مجزلا وأنت حكيم يا إلهي فعافني ودود فكل البد في القلب منزلا مجيد فمجد شرح ذكري لدى الورى ويا باعث بعث جيش نصري مهرولا شهيد على قوم بما كان منهم فيا حق خذ بالثأر منهم وعجلا وأنت وكيلي يا وكيل عليهم فعسبي إذا كان القوي موكلا متين فمت قوتي وتولني فمن يا ولي أولالي منك بالوالي عمدت لم يزل متفطلا ومحصي لمن عادا مبيدا ومخذلا بدأت بجود منك يا مبد العطاء وأنت معيد كلما فات أو خلا ومحي فوسع لي حياة نفيسة نميت فعج الموت خصمي منكلا ويا حي أذهب موت قلبي فلم أزل بذكرك يا قيوب ما دمت مواصلا ويا واجد أوجد لنا كل بغية ويا ماجد امجدني وكلي معولا ويا واحد ما لي سواك فرج ويا صمد فرج وقل همك انجلا يا قاتر اهلك عدوي بكيده ومقتدر ارذ الكذوب المقولا ولا زال ذكري يا مقدم في العلى وذكر عدوي يا مؤخر اسفلا الى السبق قل يا اول انت الأول ويا اخر اختم لاموت مهللا وَأَظْهِرْ إِلَاهِ الْحَقُّ إِنَّكَ ظَاهِرٌ وَيَا بَاطِنُ نَكِّلْ لِمَنْ كَانَ مُبْطِلًا وَيَا وَالِيًا أَصْلِحْ بُلَاتَ الْأَنَامِ كَيْ يَصِيرُونَ يَا مُتَعَالِ بِالْعَدْلِ فِي الملا ويا برء اغمرنا ببرك وكفني زوالا ويا تواب تب وتقبل ويا منتقم رب تنتقم لي من العدا واجد وعف عني يا عف تفضل وكن بي رؤفا يا رؤف ومسيفا فلا زلت لي يا مالك الملك معقلا وأفرغ على ذا الجلال جلالة فجودك بالإكرام لا زال مهطلا ويا مقصد ثبت على القصطنية ويا جامع جمع ليرضاء سائر الملا غني فوار الفقر انِي بِالرِغَنَ وَمُؤْنِن تُعَذِّبُ لِلْقَنَاعَةِ مَنْ هَلَا وَيَا مَانِعْ عَنِّي مِنَ السُّوءِ وَاحْمِنِي وَيَا طَارْ كُلَّ الْحَاسِدِينَ مَن مُتَّكِلَا وَيَا نَافِعُ النَّفْعَ عَنِّي كُلِّ النُّورِ فِي الْقَلْبِ مُشْعِلَا إلى الحق يا هادهدني ببضاع من العلم زدني يا بديع تواصل وأبقي العدى بالقلب يا باقي وكم بعلم النهى ويا وارث لي موصلا على الرشد ثبت يا رشيد عوالمي على الصبر هب لي يا صبور تجللا بأسمائك الحسنى دعوتك سيدي وجئت بها يا خالقي متوسلا ومبتهلا ربي إليك بفضلها وأرجو بها كل الأمور مسهلا فقابل إلهي بالرطى منك وكفني صروف زماني مكفرا ومقللا فَجُدْ وَفُرْ وَبَرَّ حَمْ وَكْفِي وَانصُرْ عَلَى الْمَتِّ وَتُبْ وَأَهْدِ وَأَصْلِحْ كُلَّ شَيْءٍ تَخْلُقُهُ وَصَلِّ إِلَٰهِكَ بُكْرَتَنْ وَعَشِيَّةً عَلَى الْمُصْطَفَى أَذْكِ رَ سَلَامًا وَأَكْمِلَا وَبَارِكْ إِلَٰهِكَ بُكْرَتَنْ وَعَشِيَّةً عَلَى الْمُصْطَفَى خَيْرِ الأنام مفطلا كذا الانبياء والال والصحبي كلهم وبعد فالحمد لله خاتم واولا